قال وايضا واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة قال فمسح على خفيه ولم يذكر التيامن ومن العلماء من قال تتيامن لأن المسح فرع عن الغسر ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس وكون المغيرة لم يذكر التيامن يقال لأن هذا معلوم من هجي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعجبه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 ان النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فاخذ لاذنيه ماءا غير الماء الذي مسح به هذا معنى الحديث ولكن هذا الحديث شاذ لانه مخالف لمراه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماءا جديدا لراسه غير ما غير فضل ما لفظ الحديث مسح أو او مسح راسه بماء غير فضل يديه صوحه مسلم بن حبيب الله بن زيد من هذا الوجه فعلى هذا يكون يكون الصواب أنه لا ياخذ ماءا جديد للاذنين ولان جميع الواصفين لورود النبي عليه الصلاه والسلام لم يذكر أنه اخذ ماءا جديدا للاذنين إلا هذا الحديث الشاب على هذا يكون الدليل ضعيفا ما هو التعليل لأخذ ما ينجد الأذنين يقول له لأ التعليل لأنهما كعضو مستقل فنقول إنهما لسا عضوين مستقلين بدليل أنهما ممسحان مع الرأس مرة واحدة فيها الغسلة الثانية والثالثة طيب أيضا من السنن من السنن الغسلة الثانية والثالثة فيها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 فإن مقثبت أن رسول عليه الصلاة والسلام خالف فغسل الوجه ثلاثا ولدين مرتين ورجلين مرة ولكن هل الأفضل التزام ثلاث دائما او الأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة الأخير هو الأقرب وقد يقال إن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواس لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات وتوضع مرتين أيضا لبيان الجواز وخالف لبيان الجواز ولكن أن نقول أن الأصل ما هو التعبد والمشروعية فالظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوّل يعني يتوضع مرتين مر... ثلاثا مرة وعلى رأي المؤلف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 وهذا الثلاث سنة وهي أفضل من الواجب وابتداء السلام سنة وهو أفضل من غده. نعم فما هو الجواب عن هذا اللغز الجواب عن هذا اللغز أنه لغز خطأ وليس بصواب لأن, الغسل لأن غسل الإنسان أعضاء وضوئه ثلاثاً قد دخل فيها الواجب فهو قد أتى بالواجب وزياده فكيف يصف أن نقول إن السنة هنا أفضل من الواجب وأما السلام فقالوا إن ابتداء السلام أفضل من رده ونحن نناقش هذا القول من وجهي الوجه الأول قد يقول قائل إن رده أفضل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 فحاز مبتدئ السلام حاز فضيلتي أنه ابتدئ السلام وأن ابتدائه كان سبباً لواجب سبباً لواجب فمن أجل ذلك كان أفضل والحاصل أنه لا يمكن أن يكون النفل أفضل من الفريضة للحديث الذي ذكرنا وللنظر الصحيح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 فضيلة في في فضيلة من خطيلة الخارج إلى آخر خطيلة من نفل وكان الحديث من نفل أعظم على أقبع في يعني قال إن هذا النفل أفضل من نفريرة نعم ورد من خطيلة خطيلة مضائف وورد في هذا النفل خطيلة أعظم من الغرف ما يدل على ضعف هذا الحديث لا لا ما, ما, ما نستطيع نجعل هذه قاعدة ما نستطيع هذه قاعدة نعلّل بها الأحرين ثم قال المؤلف باب فروض الوضوء وصفته باب فروض الوضوء وصفته أي وباب صفته الفروض جمع فرض جمع فرض وجمعها مع أن القاعدة عند النحويين أن المستر لا يجمع ولا يثن ولكنه جمعها باعتبار تعددها فقال باب فروض الوضو فيجمع فرض والفرض في اللغة يدل على معاني أصلها الحز والقطع الحز والقطع هل تعرفون الحز؟ ها؟ ما هو؟ ها؟ الحز الفرض والفرض الحز والحز الفرض الحز ما, ما يصبح يعني قطع بدون إبانة قطع بدون إبانة والقطع أحز مع إبانة واضح؟ نعم طيب أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجه ومعنى مرادف له أنه بمعناه فمعناه واحد وهو ما أمر به على سبيل الإلزام ما أمر به على سبيل الإلزام أي بالفعل يعني أمر الله به ملزمن إيانا أن نفعله عرفتم وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه خطأ وتاركه مستحق للعقاب لأن الله قد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 وغسل الرجلي إذن المراد بفروض الوضوء ما هي أركانه والوضوء في اللغة مشتق من الوضاع وهي النظافة والحسن وأما في الشرق فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة تعبد الله تعالى بغسل أعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ما هي عبد الرحمن؟ الوضوح في اللغة الوضوح؟ هو تعب في اللغة؟ نعم لا خلوه يجيب لأنه قريب لي وقلبه سالح مشتق من هذا في اللغة وأما في الاستلاح فهو التعب ذي الله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة فإن هذا الحد غير صحيح لأنك قلت بغسل الأعضاء والرأس لا يغسل فالجواب أن هذا من باب ها من باب التعليق نعم وقوله وصفته معطوف على فروض وليس معطوفة على الوضوء يعني وباب صفة الوضوء والصفة هي الكيفية التي يكون عليها وللوضوء صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة نعم وفقنا هذه خارج عن قال فروضه سته فروضه سته الاول غسل الوجه غسل الوجه فقولنا غسل خرج به المسح لا بد من الغسل فلو بللت يدك بالماء وقلت هكذا بالوجه فليس بغسل فما هو الغسل قال العلماء الغسل ان يجري الماء على العضو يجري جريان على العضو هذا هو الغسل وقوله الوجه الوجه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 من منابة شعر الرأس المعتاد لأن شعر الرأس المعتاد يصل إلى حد جبهة المنحنة هذا وهذا هو الذي تحصل بالمواجهة لأن المنحنة قد انحنى ما تحصل بالمواجهة حال الوجه الدليل يرحمك الله الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم هذا الدليل فامر الله تعالى بغسل الوجه وهل يجب ان ان يغسل ما مسترسل من لحيته نعم المذهب يجب لان مسترسل اللحيه تحصل به المواجهه ثم ان كان الشعر خفيفا وجب ايصال الماء الى ما تحته وان كان كثيفا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 لكنهما غير مستقلين فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد عدس بيت العظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه وإن كانت مشابهة ليست من كل وجه إذن يجب على المتوضع أن يتمضمط وأن يستنشق الثانيا غسل اليدين غسل اليدين المؤلف أطلق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 ولم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم إلا الكفين لكن لا بد أن نقول إلى المرافق أين المرفق يا عبد الرحمن بن داول هذا هو الحمد لله طيب. هذا هو المرفق هذا المفصل الذي بين العدد والذراء وسمي مرفقا من الارتفاق لأن الإنسان يرتفق عليه التكت فهو كل الذي اتفق عليه الجالس نعم, نعم. طيب اذا لا بد من دخول ايش؟ المرفقين الدليل قوله تعالى وايديك الى المرافق ايديكم الى المرافق ثانيا ومسح الراس ومنه الاذنان مسح الرأس هذا الفرق بين مسح الرأس المسح لا يحتاج إلى ترأي الماء بل يكفي أن الإنسان يغمس له في الماء ثم يمسح بالرأس مبلوله وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غصر لأن الغصر يشق على الإنسان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 طيب مسح الراس اين حدود الراس من منحى جبهه الى منابت الشعر من من الرقبه من الخلف هذا طولا وعرضا من الاذن الى الاذن اذا فالبياض الذي بين الاذنين من الراس ولا لا ما ده في بياض بين الاذنين بين راس الاذنين بياض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 مواضبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيك وعلى تقديل صحة الحديث الأذنان من رأس فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها وهي عند حلق الرأس في حج أو عمره يجب عليك أن تحلق شعر أذنيك قل لا لا يجب ما دام العذاء من الرأس يجب ها؟ لا فيه شعر كيف بعض الناس يكون فيه شعر بين يكون يختلفون لكن بعض الناس يكون على فوق شعر وبعض الناس يكون في المغابل شعر نعم وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك او انه أو أن أو أن الناس مكلفون قال طلع كل شعره في مغاب الاذن واحلقها ولا قصرها نعم المهم اذا قلنا الاذان من الراس فلا بد من, من, من حلق الشعر الذي عليهما لانهما من الراس اما اذا قلنا بان الحديث ضعيف كما ضعفه بمصطلح وغيره فان المساله فقد كفينا بها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 ها؟ ما ذكر لكن كون الرسولي واضب على مسح وهم في الرأس تلين على الهنداخات فيه نعم ومسح الرأس ومنه الأذنان <تصفيق> وغسل الرجلين. غسل الرجلين المؤلف أيضا أطلق الرجلين ولكن فيه نظرا نقول إلى الكعبين لأن الرجل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقب بدليل أن قطاع الطريق الذين يجب علينا أن نقطع عيديهم ورجلهم من خلال من أين يقطعون؟ من المفصل الذي بين العقب وبين ظهر القدم ويبقى العقب ما يقطع <تصفيق> وعلى هذا فيجب أن نقيد الآية أن نقيد كلام المؤلف بما قيد قيدت به الآية وهي قوله إلى الكعبين فما هم الكعبان؟ هما الكعبان محمد الله هما أدرحمن هذا هم الكعبان نعم وأرجو لكم إلى الكعبين هذا هو الحق وهو الذي عليه أهل الصنة لكن الرافضة قالوا لمراجب الكعبين ما تكعب وارتفع وهما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 في ما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة أول أنه ما يغسل الرجل يمسحوها مسحا وثانيا يصلون بالتطهير إلى هذا الناتع في ظهر القدم وثالثا لا يمسحون على الخفين لأن المسح الخفين محرم ولا يجوز فخالفوا الحق في أمور ثلاثة مع العلم بأن ممن روى المسح الخفين من؟ عبد النبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنها الذي هو إمام الأئمة عندهم نعم والحاصل أن, أن رجلين ورسلان إلى إلى, إلى الكاظرين غسل الرأس بدلا عن مسح في ثلاثة آراء في أهل العلم منهم من قال لا يجزئ ومنهم من قال لا يجزئ ومنهم من قال يجزئ إن أمر يده على رأسه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 وعزاء الغصل مطلقا عن المسل فيه نظر أما مع امرار اليد فالأمر في هذا قريب طيب لو أنه مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس طيب ما هو الدليل ها؟ كيف تحكم بلا ها لو مسحاب الناس فقط نعم خول يا سعد يرووس يعني يجزي ولا لا يجزي يجزي الدليل نعم هذا تبيع وقال داوود كان في بال في بيروس قال بروسكم مو يقل ببعض رؤوسكم والباء لا تاتي باللغه العربيه للتبعيض ابدا قال البرهان من زعم ان الباء تاتي في اللغه العربيه للتبعيض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 حتى رثي طيب يعني طيب ومسح قول منه الاذنان من الراس الاذنان طيب الدليل يقول من الراس ها وجب ان يحلق شعره وذنيه لا تقصي مهله شيء مهله طول حتى يقصر لكن انك على على مذهب العامه في يجوج وماجوج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 ولا ولد احنا نعم, نعم. هذا في الموالات لا في ما, ما في ذكر الترتيب هذا الموالات هذا الموالات لأن الترتيب هنا ما دمنا في الرجل ما بعدها شيء حتى ترتب يعني لو كان العهد, لو كان العهد قريبا قلنا اذهب واصل لجنة ونتهي ونتهي أظنك العهد يعني أثر البلد الموجود على لا بغل البقعة بيضة مهانشة للبلد البقعة بيضة والبيضة قد, قد توجد مع, مع نشوفة الماء ولهذا لو غسل الإنسان مثلا يديه شهبة وجد أثر الماء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 هذه هي الموالات وإنما اشتلطت الموالات يمكن أن نأخذها من الآلة الكريمة لأن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر إذا قمتم فاغصلوا إذا قمتم فاغصلوا وجوهكم إذا قمتم فاغصلوا أيديكم إذا قمتم فامسحوا برؤوسكم إذا قمتم فاغصلوا أرجلكم فتكون متوالئة ضرورة أن, الشرط أن مشروط يلي الشرط هذا واحد دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ها متواليا ما كان يصل بين عضاء وضوءه ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الظفر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 وهذا يقتضي أن يغسل ما ترك فقط دون ما ما سبق ويمكن أن تحمل رواية احسن وضوءك يعني ائت به حسنا وذلك باعادته وذلك باعادته فتحمل رواه مسلم على روايه الامام أحمد لأن روايه الامام احمد سندها جيد جوده الامام احمد نفسه وكذلك من كثير قال إنه حديث جيد وصحيح فصحه والحاصل أن هذه دليل من الكتاب والسنة دليل من النظر ان الوضوء عبادة واحدة فإذا فرق بين أجزاء هذه العبادة صارت متجزئة ما هي عبادة واحدة عبادة واحدة لا بد تكون كتلة واحدة لا تتبرق أجزاؤها. وهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالات وأنه لابد من الموالات وهناك قول ثاني في المسألة لأن العلم أن الموالات ليست بشرط وإنما هي سنة لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء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 ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بالشرط ان يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح الهواء فالموالاه ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله الذي قبله يليه مهلذ قبله كله لو فرض أنه تأخر في غسل اليدين فغسل اليدين قبل أن نشف الوجه ثم تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان لكن بعد أن نشف الوجه يجزي ولا لا؟ يجزي لأن المراده بقوله الذي قبله يعني على الولاء ما كل الأعضاء السابقة وقلنا في زمن معتدل احترازا من الزمن غير المعتدل زمن الشتاء والرطوبة يتأخر فيه النشاف أولى ها لو كان هناك ضباب يعني النشاف يتأخر كثيرا وإذا كان في زمن حار ها فإنه يكون سريع النشاف وكذلك لو كان في ريح شديدة فإن النشاف يكون أسرة وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخال من الريح وقال بعض العلماء وهو احمد أحمد أن العبرة ليس بنشاف الأعضاء ولكن بطول الفصل عرفا فإذا طار الفصل عرفا فإنه يكون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 ما إذا فاتت الموالات لأمر يتعلق بالطهارة مثل أن يكون في أحد الأعضاء حائل يمنع وسل الماء فاشتغل بإزالة ذلك الحائل مثل إيش كالبوية المجارس الذي وجد فيها بوية تحتاج إلى زمن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 حتى فاتت الموالات فانه يجب عليه ها اعاده الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته نعم ويتقدم ربما ينسى او ربما يتكاسل او يتهاون ولا بلا شك انه إذا وجد هذا الحائن ان يبادر بازالته لكن بعض الناس يكون مثل يشتغل صاحب بويه كل سقط نقطه على بدنه يروح ينزيلها في الحائط فوتوا كل اذا اذا جاورت صراتها دلتو نعم او يكون مثل لما وصل الى راس قدمين امسح قدم من على السطين تذكر انت انه انتهى النقطه مسح هنا شاء الله <تصفيق> لو ايش يعني يعني لازم الفاصل يعني طوله تبين نعم مياه مياه مياه ما يضر ما دام ما دام من هذه التكميله طهارتي فلا يضر لكن لا انه لابد ان يكون يعني مشتغل بذلك ما يقدر مثلا لما راح الى الحمام الثاني أو الصنبور الثاني صادفه واحد من صاحبله وقاموا سيروا فيه نعم هذا ما تلقطع الموارث نعم لهذا سنة إنما الترتيب بين الأراء فقط الوجه والليدين والرأس والرجلين قال وهي أن لا يؤخر غسل عضل حتى ينشف الذي قبله نحن أضفنا إليها قيدين وهما بزمن معتدل ها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 ولا يعلم النيات الا الله عز وجل وهي شرط في جميع العبادات والكلام عليها من وجهين الوجه الأول من جهه تعيين العمل ليتميز عن غيره صلاه النواصات وبالفريضه عنها ها فرض وبالحج أنه حج وبالصوم أنه صوم وهذا يتكلم عنه من أهل الفقه الوجه الثاني مما يبحث في النية القصد المعمول له لا قصد تعيين العبادة وتمييزها بل قصد المعمول له وهو الاخلاص وضده الشرك والذي يتكلم على, على هذا من ها ابواب السلوك يعني في, في باب التوحيد وما يتعلق به وهذا الاخير اهم من الاول لانه هو رب الاسلام وخلاصه الدين الاخلاص لله عز وجل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 إخلاص النيه لله يجب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلنتذكر عند فعل العبادات شيئا الأول نتذكر أمر الله بهذه العبادة حتى نؤديها وكأننا إيش؟ نمتثل أمر الله عندما نتوضى ما نجي نقول نحن الآن بنتوضى لأننا بنصلي والوضوء شرط لصحة الصلاة بل ينبغي أن نتوضى لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم فنكون بذلك ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى وكذلك نستحضر أن أمامنا إمامنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحق بذلك إيش المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم النية الشرط لصحة العمل ول لقبوله وإجزائه ول للكل للكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات ولأن الله تعالى قيد كثيرا من العمال في القرآن قيدها بقوله ابتغاء وجه الله ليس قوله تعالى وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوء انت اجراهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وما اشبه ذلك من الايات التي تدل على انه لا بد من النيه فالنيه شرط لجميع العبادات وهل ينطق بها الانسان او لا ينطق واذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرا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 وكان أهلنا يعلمون ونحن صغار أن نقول اللهم إني نويت الصيام إلى الليل ماذا هو ما باقي أم لا ما سمعتم بها على كل حال هذا ما هم موجود يعني ما هم مشروع بقي علينا الحج هل يسن النطق بالنية فيه نعم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 هل يحتاج إلى النطق بالنية هو يقول اللهم أني أريد كذا وإن حبسني أو لا مهو شرط ليس بشاطة يقول نويت بل لهو أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحل حيث حبسني بدون عنطق بالنية بدون عنطق فإذا النية الشرط الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوام والكلام عليها من وجهين من جهة تعيين العمل ليتنيز عن غيره وهذا الوجه يتكلم عليه من فقهاء ومن جهة تعيين المعمول له وهو الإخلاص وهذا يتكلم عليه أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل ويذكر ذلك في كتب التوحي محلها القلب ولا يسن التلفظ بها لا سرا ولا جهرا والمشهور من المذهب عند الأصحاب أنه يسن النطق بها سرا ولكن هذا طعيف لعدم وروده أما القول بأنه يسن النطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف وفيها أيضا من على الناس لا سيما في الصلاة مع جماعة ما هو ظاهر ويذكر أن بعض, بعض العامة سمع شخصا يصلي في المسجد الحرام مأموما وعندما أراد أن يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف إمام المسجد الحرام يوم بغي يكبر قال غصبر وش عندك قال يذكر اليوم تاريخ اليوم والمكان نعم ما ما بقى عليك لا الساعة ما قال تاريخ اليوم في اليوم الفلاني يوم الأربعة مثلا الموافق كذا وكذا من الشهر نعم فالرجل انتبه لانه ما حاجه انك تبين لله لاحظه او مجال ما انا الله يعلم ما في قلبك ثم ان النية ليست بالامر الصعب وان كانت عند بعض اهل الوسواس صعبه لكنها في الحقيقه ليست صعبه لان كل انسان عاقل مختار يعمل عملا فلا فلابد أن يكون ذلك مسبوقا بالنية رجل قرب الماء وقال بسم الله وغسل كفيه وتماظ من سيشغل آخره هل يعقل أنه فعل ذلك بدون النية وهو عاقل مختار لا يمكن ولهذا قال بعض العلماء لو أن الله كلفنا عملا بلا نية فكان من تكريف ما لا يطاق لو قال الله لنا توضأوا ولا تنوو صلوا ولا تنوو يمكننا هذا ولا ما يمكن لا يمكن أبدا فالنية ليست بالأمر الصعب وما يرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوساوس فعند عندما تحضر ما حاجه إلى تعالى حتى انشه الاسلام رحمه الله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 لطهاره الاحداث لطهاره الاحداث كلها هذا المؤلف رحمه الله لطهاره الاحداث وهي جمع حدث والحدث معن يقوم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها هذا الحدث ويطلق احيانا على سببه فيقال للغايه حدث ويقال للبول حدث ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع فهو يطلق في الأصل على المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وقد راجبه إيش سببه وهو السبب الموجب للوضو وقول لطهارة الأحداث يشمل الحدث الأصغر والأكبر كل الأحداث وخرج بقول لطهارة الأحداث طهارة الأنجاز فإنه لا يشترط له النية ولذلك لو علق الإنسان ثوبه في السطح فجاء المطر على هذا الثوب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 عن شيء يطلب إزالته تطلب إزالته فلهذا لم يكن عبادة مستقلة فلا تشرت في النية. لكن كيف ينوي النية لها بالنسبة للوضو لها عدة أوجه قال فينوي رفع الحدث هذا واحد ينوي رفع الحدث يتوضى قال برفع الحدث الذي حصل ليه بسبب الغائط مثلا أو بسبب, بسبب البول هذا رفع الحدث إذا نورفع الحدث صح وضوءه أو لا صح وضوءه هذا هو المقصود في الوضوء أن يرفع الحدث هذه واحدة ثاني أو الطهارة لما لا يباح إلا بها ينوي الطهارة Léشيئٍ لا يُباحُ إلا بالطهارة والشيء الذي لا يُباحُ إلا بالطهارة الصلاة والطواف ومصر المصر هذه الأشياء الثلاثة لا يُباحُ إلا بالطهارة إِذَاً ينوي الطهارة للصلاة ما نور فى الحدث لكن نوى الطهارة للصلاة يرتبع الحد ولا لا لان الصراف مات صحي الا بعد رفع الحد نواه الطهاره للطواف كذلك يرتبع نواه الطهاره يمس المسحف ايضا يرتبع الحد الاول الثالث قال فان نواه تسن له الطهاره يرتبع حدثه الوجه الثالث أن ينوي ما تسن له الطهارة يعني ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة ولما تجب لما تسن له الطهارة كالقراءة قراءة القرآن بلوم مصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان له فالكل ذكر فإن السنة أن يتطهر له لقول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة فإذا, فإذا نوى ما تسلل له الطهارة كقراءة ارتفع الحدث كيف ذلك لأنه إذا نوى الطهارة لما تسلل له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث نعم لأجل أن يقرأ وكذلك لو نوى الطهارة فليتفعل غرض يا صح الحدث نعم لوطهارته للنوم نعم يرتفع الحدث فصارت النية لهذا الاثعوذ ان ينوي رفع الحدث ان ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة أن ينوى لما تسن له الطهارة قال المؤلف أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع هذه المسألة الرابعة لكنه قيدها المؤلف بقوله تجديداً أي تجديداً لوضوء سابق عن غير حدث وعلى وضوء الآن فنوى تجديداً للوضوء الذي كان متصفاً به الآن لكن اشترط المؤلف شرطي أن يكون ذلك التجديد مسلوناً لأنه إذا لم يكن مسلوناً لم يكن مشروعاً فإذا نوى التجديد وهو غير مشروع فقد نوى طهالة غير شرعية فلا يرتفع حدثه بذلك متى يكون مسلوناً؟ يكون مسنوناً إذا صلى بالوضوء الذي قبله إذا صلى بالوضوء الذي قبله استحب أن يتوضع للصلاة الجديدة مثال ذلك توضع للصلاة الظهر صلى الظهر ثم جاء وقت العصر وهو على طهرته يقول له يسن لك أن تتوضع تجديداً للوضوء لأنك توضأت بالوضوء السابق لأنك صليت بالوضوء السابق صليت بالوضوء السابق فكان تجديد وضوء لك مشهوعا فإن لم يصلي به بأن توضأ لصلاة العصر قبل دخول وقته وأن نصلي بهذا الوضوء ثم لما أدن العصر جدد الوضوء ها فهذا ليس بالمشروع فلا يرتفع حدثه طيب الشرط الثاني قال ناسيا حدثه ناسيا حدثه فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا ارتفع حدثه وهذا من غرائب العلم نقول إذا نويت الشيء ناسيا صح وإن نويته ذاكرا لم يصح كثال ذلك رجل صلى الظهر الوضوء ثم انتقر وضوءه بعد الظهر ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث هل يرتفع أحدثه ألا لا يرتفع لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه كان ذاكرا لحدثه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 إنه غسل مسنوناً أجزاء عن واجب مثل أي شيء غسل المسنون مثل أن يغتسل من تأصيل الميت فإنه غسل مسنون ومثل أن يغتسل للإحرام ومثل أن يغتسل للوقوف بعرفة كل هذه أغسال مسنونة وسيتأتي إن شاء الله تعالى سيأتي ذكرها فيما بعد.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 لكنه غسل مشروع دون الغسل الواجب من الجنابة فكيف يقوى المسلون حتى يجزئ عن الواجب لو كان العمر بالعكس لا أمكن لكن كونه ينوي الغسل المسلون ونقول إن هذا يجزئ عن الواجب هذا فيه نظام لكنه إذا كان ناسيا فهو معذور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 واما اذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فان القول بالاجزاء في النفس منه شيء طيب وكذا عكسه يعني ان نواغسل واجبا اجزا عن المسنون لدخوله فيه لان الغسل الواجب اعلى من المسنون فيسقط به كما لو ان الانسان دخل الى المسجد وقد وجد الناس يصلون فدخل معهم فان تحيه المسجد ها تسقط عنه لان الواجب اقوى من المستحب طيب وان جميعا يجز من باب اولى لعموم قولها عليه الصلاه والسلام وان ما لكل امرئ ما نوى وإن اغتسل لهذا غسلا ولهذا غسلا ها كان أطيب كان أطيب كما اختاره الأصحاب رحمه الله وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات إما أن ينوى المسنون دون الواجب أو الواجب دون المسنون أو هما جميعا أو يغتسل لهما جميعا أولا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 مبتدى مؤخرا ما هو عكس هذه الصورة أن ينوى واجبا فيجزي عن المسلون ثم قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوعا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها إذا اجتمعت أحداث توجب وضوعا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 عن البول نوى الطهارة عن البول يجزء عن الجميع يجزء عن الجميع لكن لو نوى عن البول فقط يعني دون على أن لا يغتفع غيره فإنه لا يجزء إلا عن البول لا يجزء إلا عن البول قالوا لعموم قوله وإنما لكل من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 لأننا نقول إن الحدث وصف واحد وأنت عدت سبابه فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخلص لا نقول ان هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما لكل منئ ما نوى وهذا لم ينوي إلا عن الحدث من البول لأننا نقول ان الحدث شيء واحد فإذا نوى رفعه ارتفع وليس الإنسان إذا بال الساعة الواحدة صار له حدث فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف صار حدث آخر وثالث ورابع إلى آخر لا الحدث هو واحد والأسباب متعددة أي شيء تنوي رفع العدث به أو رفع العدث منه فإنه يزول إذا اجتمعت أحداث توجب غسلاً مثاله الجمع والانزال ها ايش؟ لا ها على كل حلقه اثنين يكفي والحيض مثلا في المراه والنفاس اذا اجتمعت هذه الاحداث فنوا بغسله واحدا منها فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث في الحدث الأصغر يرتفع, الحدث يرتفع ترتفع جنابه أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع ولهذا قال المؤلث ارتفع سائرها والسبب هما ذكرنا من ان الحدث وصف واحد إذا ارتفع ارتفع عن الجميع نعم اكون يا ابي واحد انا اقل قال بذلك ايه لا و... لان الواجب جنس واحد وام المسنون والواجب هما جنس هذا الفرق بينهما فيما إذا لم يستمع غسل المسل وغسل نعم غسل جمعة وغسل جنبا نعم يعني هو هم المسؤول. الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزاء المسل إذا نوى الواجب أجزاء المسل لكن يقولون إنه إذا عفاعل الأمر اغتصل مرتين فهذا أفضل لأنه حصل منه عملا وغسلا نعم قد يكون قله هم يقولون مثلا الرسول امر بالغسل يوم الجمعه يغتسل يوم الجمعه والله امر بالغسل للاجنبه يغتسل ماجنع نعم انا ما انا ما انا ما انا ما انا إذا لا تلاعب ما نوافقه على العيبه لا نصح لأنه نوى الوضوء من البول والباقي قال ما نمتوضي له ما هو لم ينوفي فقط قال ما نمتوضي له نقول الآن ارتفع حدثك بالنية الوضوء من البول وإنشيته الآن لا تنوي ما علينا منك مدام وجد وضوء امتثل الإنسان بها أمر الله لسبب من أسباب واحد فكونه لا نيولا ارتفاع هذا ما يؤثر مثل ما لو أن الإنسان توضى وأكمل وضوءه ولما توضى وأكمل وضوءه قال ترى هوا أنت ما يبطل الوضوع نعم نعم هو أن يعني هو أن الإنسان يعني إيه نعم, نعم, نعم؟ بدون نية إيه ما ليسي ما ليسي مدمانه والتباق ما نوع الغصن تعبدا اني عسل وجهه ما ينفع كل نوع واحده ازجان جميل أه؟ الدلف. الدلف <تصفيق> ما يكون على بال ما بعد ما هو احنا نتكلم عن نيه الان دمين. يجي يجينا ان شاء الله هذا يجينا ان شاء الله انتظر ، انتظر ، انتظر ، قال ارتفع سائره ، نعم كم يعني كم يريد لغسله مثلا ، قم صاحب طيزة لغسل ، يعني في المام مثلا ينوي أنه يعني, يعني من قصة لهذا ، ان غمس بنية من الجنة ايه نعم, نعم. ، اين يكفي ، يكفي ، بدون كل شيء ، بدون ذلك نعم ذلك مهؤمه الواجب رحمه الله ، ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره هو تسن عند اول مسناتها يجب الاتيان بها أي بالنيه عند اول مسنات الطهاره والنيه كما رحنا من قبل هو عزم القلب على فعل العباده تقربا الى الله عز وجل اوكي واجب الاتيان بها عند اول وجب الطهاره وهو التسميه وتسن عند اول مسناتها نعم انا حذفتها عمدا يجب لتنبها عند أول واجبات الطهارة هو التسمية وتسن عند اول مسؤولته هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية متى ينوم يقول يجب عند أول واجبات الطهارة وكلمة عند تدل على القرب كما في قوله تعالى ان الذين عند ربك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 وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوح ابتدأ على المذهب أو, أو سمى وبنى على ما في الإقناع وأن الأصحاب اختلفوا في هذا هل يسمي ويبني أو يسمي ويستأنف وسبق لنا القول الصحيح أن التسميه ليست بواجبة ووقت يوم موفق وجماعة من من, من أصحابنا رحمه الله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 لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر فإذا أراد أن يتوضع فلابد أن, تس... فلا أن ينوي النية قبل التسمية لأن التسمية هو واجبة قال وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب ما هو أول مسنونات الطهارة؟ أول مسنوناتها غسل الكفين ثلاثا قبل غسل الوجه كما سيت إن شاء الله تعالى في صفة الوضو فإذا غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ واجبا ولا سنة لا. وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب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 ولهذا لا بد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسلونات إذ لا يعقل أحد أن أحدا من الناس يحضر الماء ويشرب بالعمل وهو ما نوى أن يتوضى هذا بعيد اللهم إلا إذا أحضر الماء ليغسل للأكل ولما غسل كفيه قال إذا ما بقى عليه إلا شيء بسيط أبا كمل أبا أجعله فهذا ربما يقال ان الرجل ابتدأ الطهارة ها بلا نية وهنا يمكن ان تجب الطهارة ان تجب النية عند التسمية يمكن ما بناشي بغسل اليدين ليه يا شيخ انا متعود متعود اي بدون بدون نية, بدون نية. بدون نية تلنا... يمتدى للتقسير. هذه ربما ايضا انتقى لكنها بعيدة. المهم أنه أراد الفعل الآن. أراد الفعل. استواكة جاء الله. نعم. نعم لكن المضمرة. عند المضمرة. استواكة <تصفيق> عند المضمرة. و بعدها رجبك. <تصفيق> قال وتستنوا عند أول مسلماتها ان وجد قبل واجب. ان وجد الضمير يعود على أول المسلمات. <تصفيق> و قبل واجب وش هو الواجب التسمية يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل أن نسمي فإن تقديم النية على غسل اليدين يكون سنة والخلاصة عندنا لو سئلنا متى تكون النية قلنا لها محل محل يكون تكون سنة فيه ومحل تكون واجبة. ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة هو قبل أول الواجبة وما هو الذي تكون في السنة قبل المسنون إن وجد قبل واجب وقول المؤلف إن وجد قبل الواجب يشير إلى, أنه إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب الغالب إن الإنسان يسمي قبل أن يرسل كفيه وحينئذ يكون الواجب متقدم قال واستصحاب ذكرها في جميعها يعني ويسمى أيضا استحباب واستصحاب ذكرها في جميعها ذكرها لا يعني ما هو باللسان بالمرد ذكرها في القلب يعني يسمى للإنسان أن يستصحب تذكر النية في قلبه في جميع في جميع الضهار فإن غابت عن خاطره فإن الواحد يتوظى وإنه سنحدث نوى الوضوح في أول الفعل ومع الحديث غابت النية عن قلبه يضره لا لا يضر لأن تذكرها سنة وقد سبقت فسبق لنا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر النية عند غصر كل عضو ناوياً بذلك امتثال أمر الله عز وجل مستحضراً بذلك أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لو, أن لو سبق لسانه بغير قصده لو سبق لسانه بغير قصده فعلى أي شيء يكون المدار المدار على ما في القلب لو فرد المهارات يتوضى ونطق بالنية بناء على استحفاب نطبها على أنه يريد أن يعتسب أو, أو أنه في قلبه كان يريد الوضوء ثم عند الفعل نوى الغصر فعلى أي شيء يعتمد على, على عزم قلبه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 لأن العبرة بما في القلب ولهذا قال الله عز وجل لا يؤخذكم الله باللغة في عمانكم ولكن يؤخذكم بما يعقدتم العمان والآت الأخرى بما كسبت قلوبكم نعم يستحب استصحاب ذكرها ذكر هنا بمعنى تذكر استحب تذكرها بقلبه في جميع الطهار ويجب استصحاب حكمها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 لتنظيفهما من الطين ما تقول في هذا؟ يصفض أولا لا ما لا لماذا؟ لأنه لم يستصحب الحكم حيث إنه قطع النية في أثناء العبادة طيب فيه حالة الرابعة بعد أن أنهى جميع أعضائه